117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيه 119. رسول من الله يلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفر 119. وقال الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءته 119. ويقيم الصلاة 110. من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك 115. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير ha 124. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه